قُلْ كُولُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَدِيدًا اتَّيُونَ إِلَيْكَ فَسَنظُنُّ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ أن قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ وَكُلُّ عِبَادِي يَقُولُ لَكِ يَا أَحْسَنُ يُمِ بِكُم إِنْ يَشَأْ يَنْشَأْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكوا لكشف الضر عنكم ولا تحولوا يَغُونُ إِلَى رَبِّهِ مُرْوِسِلَةً أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا جديزا كان ذلك في الكتاب